ونحمد الله الذي شرفنا من ثم ثم بعد ان قمنا بالمواد التي يحتاج اليها يا كل الله معظم جله وان منكم والصالحين من عبادكم وان كف من عبادكم ومن عبادكم يغنيهم الله من فضله والله واسع عليه وليستحق الذين ما يجدون نجا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يتقون الكتابه مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان عليكم فيهم خيره واتوهم من مال الله الذي رزق الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على الفغاءه ان اردنا تحصنا لكتبته عرضا حاجتكم ومن يكرمنا فان الله ينبغي اكراهنا عفوا رحيم Reklar velk har nå kli её med naientisk, og som fra h�� drømten, som yar hun varer sammen. Fors søtreUnderrilene, Her er som døgnet incidentel, For skal jeg godt se' den det her flerte inn i laget mandet h我們 k oui, Hva skal de det jeg بعض أن العلم قال المخاطبون في الآية أولاو الأمور والسادة أولاو الأمور والسادة يعني أب مخاطب جبت مخاطب زود مخاطب خلاص؟ وقال السادة يعني السيد عند عبد سيد عنده امل ده في هذا وان الامه جميعا مخاطبه بهذا او وهو من ومن من كل واحد او كل واحده ما كل واحد ما لهش زوج وكل واحده ما لهاش زوج مسمها ايه ها اي ربنا عايز المجتمع جميعا وانكحوا الايام منكم من من عبادكم وايمانكم بمعنى وفروا السهولات لزواج لزواج الشباب وافروا الطرق لشباب لزواج الشباب طبعاً المقصود بكده ليش مقصود يعني إن أنا مش هل نجي لأي لأ واحدة ومتجوزوا بنتي؟ ناك مطلع أو أي واحدة اللي تتجوز أختك أي حاجة في أي حاجة مفيش حاجة شنا كده ولكن المقصود إن جنتك اختار، الزوج والأخت برده تختار ما في البحرات، نفسي بقى له تياسر تياسر بقى، ما دام حصله يعني الوفاة <تصفيق> يوم إحنا إيه؟ ناك <تصفيق> سانة <تصفيق> نسهل ولنجسر نسهل على الإعلاد ولنجسر يعني إحنا عندنا مثلا في الشربين عندنا العقد كل العقد في الشرب عندنا العقد كل العقد في, الوقت كل الوقت في يعني حاجة رهيبة يعني. يعني إحنا عندنا ناس يعني إحنا بتي مثلا من قرب التلاتين سنة وتفاجأ انها تطالب أشياء صعب جدا يعني تفوق قضة زكرا وتشترط تشترط حاجات غريبة يعني أنا عايزة مش عايزة تعرفش ايه وعايزة ايه وعايزة ايه وعايزة ايه وعايزة ايه, إيه. معيناها تأثين سنة يعني الصحيناها تأثين سنة وتفاجأ لي ما فيش نصيب وكذلك عايزينا الدبوشي بنا تسمى الدبوشي نفس الكلام ودي جينا هما 3 جنيه تلبين والدبوس جنيه دول اصعب ما يمكن لا طبعا الريف دلوقتي صعب الريف ما عادش لا لا لا لا المدن اسهل في القاهره والاسكندريه والمنصوره والحاجات دي اسهل اللي مجوز 1000 و2000 جنيه وحاجات ايه موجوده موجوده انت ولذلك هنا عندنا عشان واحد يتجوز لازم يكون عنده قد كده <تسأل> عجل الله عز وجل وانكحوا الاياف من من ابائكم وامائكم المقتبين انت امه كلها على الشباب في الزواج اي مشروع سهل على الشباب مشروع شقق مطلوب مشروع جوال جماعي مطلوب أي حاجة مشروع عمل مشروع مطلوب أي حاجة أنك أنت تدول الشباب أما أنك أنت تدول الشباب أكذا والله يا أخواننا لنا جميل بطول يعني بيكين أقول أنا أعد في العيادة وأعني واحد بشغل الحكومة لأنني أصلي جميل أمدافق وأم أعد قال مهدي عيد فأنا نجد كلام معنا فأقوله في فيه بس أنه أنا عندي ثلاث بنات ما حد يقولون سلام عليهم فرده يعني صمت عليه نفسه فظل يبني فتح يعني السبب هو ايه المغنى في مهور التعسير والشاب برضو بيعاني مش لايه حاجة عشان روح يتجاوز فَهُمْ وَلَا يَشْكُرُونَ وَأَيْنَكَ الْأَيَّامُ مِنْهُ هذا حساب لمن؟ عن الذين ما كل هذا حساب للمؤمنين الذين جاهدوا وصالحين من عبادكم وإماكم السؤال الثاني هل الجواب واجب أم مستحب؟ المهم انتم راقي الشيخ ايه يا لك ثلاث اراء إن كنت عن الحالة العادية عن الحالة الإيه؟ العادية العادية بس خلي الأخوات معك نحن نتحدث عن الحالة العادية شاب بحياته مستقرة ونتحدث عن هذا كذلك فتاة حياتها مستقرة ولا تتكلم عنها هاي الزواج وان؟ في الحالة تحدث في ثلاث أرأى أنا أعرضهم عليكم الرأي الأول رأي الظاهرية فطال الزواج وان الراي السنه الراي الشافعيه قالوا مباح الراي الثاني شو قال الجمهور اهل العيد قالوا مندوب مستحب دي ثلاثه الشافعيه قالوا مباح عايز يتجوز يتجوز مش عايز يتجوز بيتجوز والذار فين من فقهاء الشافعيه ما انه يتزوج Nei, det er en kjærlig med ulemmer. Det er en kjærlig med ulemmer. De en imam nøyde, han ikke søvende. De en imam nøyde, han ikke søvende. Det er en kjærlig med ulemmer ulemmer, som i morsikker i morsikker. Det er en imam nøyde. Ja, السلام الظاهري قال الوجوب الشافعي قال الاباحه الجمهور قالوا يخالفوا انه مندوب مستحب. هذا بالنسبه من له ها هذا الرجل اللي حياته مستقره بشكل عادي طب ما هو القول الراجح انت عندك ثلاثه اراء ما هو القول الضاجع؟ القول الضاجع فول الهمور بأنه منذوب ومستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل بقية الصحب لا؟ لأن هذا لإعفاق والإحصان الزواج هذا بالنسبة لمن للشخص العادل في الحالة المستقبل أما من غلبته شحوته من غلبته الشهامه من الرجاله او النساء اذا زوجت حقه ايه مركز واحد اه ان في شباب في رجال يقول كده في شباب يقولوا لنفسهم كده في شاب يقول لك انا خايف على نفسي في الدنيا انا ههرب مش مضغوط هو نفسه بيخاطب نفسه كده لان انا مش مضغوط احنا لسه خطوتين واقف غلط البنات يتساولون الناس ويساولون واهي واهي كذلك البنات البنات في بنتي مش, مش نزلوطة يعني كل حاجة كل شو بده ضحة في حياتها موجودة مفيش عقد ولا كاة لكاة في البيت لا أب بيطرب ولا أب ولا مثلا أم معهدة ولا حاجة أمور مستقرة وتفاجئة للبنت بتحب عندها استعداد تيابي عندها استعداد حق مش عارف فيها عكسة آآ تيبها مشي معاك مروشة انت انت ابو طبعا من مش رانفوتر بنت ايه مش رانفوتر طبعا لا تتسلع انك انت تقول ايه انها وشة. ان السلوكياتها منحانفها انها بيتة مش عارف لا ومالقل علاجة ايه لا تتسلع ايه لا تتسلع <تصحيح> تكون في عصمة رجل وقت تتدوم هو كده ملهاش حل ملهاش حل لنا وعلى فكرة تبقى من مطروحة كده من مطروحة كده وكده فيتنا عظيمة من مطروحة يعني مثلا هي من إيه من إعداد كده تلاقي ملووشة لو عندك بلاكونة كل يوم في البلاكونة ممكن حد يتكلمها وبتاعة ترد عليها ممكن يجيب لك أخرش السوفيان ورجالة بالله لانك انت بتأتيكش يبقى ديه علاج ايه؟ ديه علاج ايه؟ طبعا يمكنني بفصل بعض الشيء لان هذه نوعية موجودة في نجتمع ولا أحب منك وأنت تشتغل في الدعوة انك انت تضمن البنات مش عايزة تضمن منه البنت ايه بشرة ولا شهوة وما شبع ذلك يبقى احنا ندور على العلاج ما ندورش احتهم وكذلك الشاب يعني أنا أعرف في ذلك رأيه متزوجني ولقصور ما مثلاً يقول لك أنا أجوز أنا أجوز تقولوا لي إيه؟ لك أنا خيف عن نفسي أنا خيف عن نفسي وفينه يروح يجوز على مراته؟ فهذه النوعية من خلق الناب تيبقى صريحة صريح مع نفسي وخيف عن نفسي وربنا فعلاً يعصبهم النوعية دي موجودة لا يتزور للزوال لا يتزور خوفا عن نفسي من نهر من العمد من الفتنة خلاص فلما تيجي تقولي ما حكم الزوال القول فيه فيه ثلاثة أفضل القول الأول قول الظاهرية بالوجوب القول الثاني قول شفعية بالرحل القول الثالث قول <تصفيق> <تصفيق> نمور العلماء قالوا بأنه منذور مستحف القول رائع بين هذه الأراءة هو قول جمهور أن العلمة إلا هو هل يبدو للمرأة أن تتولى عقد الزواج بنفسها؟ يعني هي تقعد مع المنزون وتتولى العقد أنا أقول أنت السيب ولا غير السيب؟ أنا أتكلم مع الوحدة هي التي تتولى إنشاء العقد أحد يؤكد؟ أقول ابن حريفة أفعال لا أتكلم عن السيب ولا غير السيب ولا الكلمة تعكدت له ولا غير البيت أه، الذي يتولى إنشاء العقد هو البريد واحد يقول لك إيه طبويل آية اقول لك لا مش من الايا انا الذي يتولى العقد ورزق وانجح الايام منكم اصال هنا من عبادكم مؤمنكم امال من اديله الاخرى تقول لي زي ايه ادله توفه ايه ايوما ما راك لنك حد لانكاح الا ولي يبقى لازم ولي المرح يكون موجود حتى يتولى العقد ويتولى انشاء العقد على الصوره دي وبعدين الولي ياذن بعد المشاكل بتاع ما يضر ما يضر الشخص الذي يتولى العقد مين الولي احنا مش سي بنوت صفصي بس الصوره اللي انت بتقولها كانت هو الولي الام العصبات الاولاد لا العصب ايوه الاولاد العصب يعني ايه العصب الذين يرثون يعني مثلا الاب موجود يبقى الاب مع السوجه مثلا الزوجه مثلا اقدر ابصوا لا اخوهم عمههم في سبوع موجود يريد يتولى العقد حتى وعلى خلافيه 180 حد لا من حقه انه يفسخ العقد هو <تصفيق> من حق ولي الامر أن يفسخ العقد اذا تزوجت من غير كف الى 23 طبعا لا لا احد مع الابن أبوها موجود فالكلمة كل الكلمة لها يعني افرد خلا جوزا هل الخال يصرف أن يكون وليا لا يصرف ابن الخال يصرف أن يكون وليا لا يصرف ومن إنت الولي يجوز إنت الخال يجوز إذا وكلوا العمل أو الأب والأب موجود قال وكله قال جوز يعني في الحالة يعني لا عمي ما يجوزون يجوزوا أختي مثلا إلا بإذن من والد آه يمكنه واجه المعبور آه إذن معبورين آه يعني من من آه يعني مثلا فيه عائلات الخال هو كبير العلم وما دام حضر بإهداء الجموع أو أخدم ملناش حالة ولكن جوكين من مين عريف. من أبوها أبوها عمر يهد من خالفتة يعني هي توتن أبوها يعني كلابوها والله وهو اللي هو اللي هو يعني هو ممكن طبيعي كده, ما هو, كده. ما, كده ما هو رضا ما هو رضا لا احنا التكييف ده طبعا مش شرط ان هو بيكيفك مثلا لا لا لا لا ما ينوش كده احنا التكييف الشرعي يعني هو <تصفيق> القب <أجل> قد من <تصفيق> خلاص هو خلاص يستيقن العقل ولكن انت ما بتجي التريفة شرعية بتقول دايلي بتقول دايلي تبتا توكيله توكيله ها وكل الأبو الخارق لتزود البنية نعمل صعي تكيش لعنة الجبلة الجبلة 21 لا لسه يعني شو هبقصير لشارك لو روض المستقيم و هيدور البنية الحالة دي يعني يعني يعني يعني هو اختياره المستقيم واختياره هيدون من اسقابه من بي بلد. لا ما هو المبارك لا يعني ممكن <تصفيق> انت صلى ممكن يبيع بنته ممكن سهل قوي يبيع بنته لا مش شائع طبعا العربيه القصر <تصفيق> <تصفيق> الأصل أن ان حتى وان كان فاشقا حيتو يمكن ان يصير شط في على مصالحه ولكن المصالح نفسها يختلف نوعا وكيف يعني انا اب انا اب شيء في اللي يمكن من بعيد تشوف انها مش مصلحه افضل لك على دكتور الوقت لو تقضل فيه خلاف بينه. لو بيني سكته. نطلعه. ونقطع عياله ونصدش عليها. وبالمسل اخواته يضمن معاه. والبنت عايزة تتجاوز الوقت وفينا قولها خالة. بالحل ايه? بجال اللي حصلت وقد خالها لتوكل لها عن دينة. حتى مش كمان اقرب واحد ما كان لاش قريب ابن عمه مهم. مردوهم قطعهم ولا هيصرف ولا كسرف عليهم. ومخبطه مترمين معاه ما في العيلة بقى يقرب ليه قال ابن عمه ما رأيك يوم في السيد هو اللي توكل ليه سواء أكتب اكتبه أكتب والله انا رأيي ان هو ده سهل قوي يروح يبلغ ايه عمام ها عارفين ديها في كبس اه يروح يبلغ عشان ما بيصرفوش ولا بيصرفوش يروح يبلغ عمام ويبين ونعتبر ان هذا توكيد من العمام مين؟ ان الله <تصفيق> هذا <تصفيق> ولكنها وليد ولكنها <أهدينا> وليد <تصفيق> بقيمته بقى صور المنلا وليد يعني تسعد لها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الصوابات احنا رحمه الله اذا رح. تسع اذا طاق الامر <تصفيق> اشرحها؟ لا بقول لحماك انت مش شافي اللي هو مش شافي دوري منام الشافي منام الشافي قول يا حسين اذا كان في سفينه و... عاد موجود موجود ممكن تخلي مثلا يعني مثلا مجموعه غير شفيقه مع او وفي واحد قاعد السطح لوحده و خلاص انا اتجوزت خلاص الشيت دي ما لهش ولا لا تولي بقى إيه خلها ولا عمها ولا ندها ولا مشعر كمين ولا حتى وليه الأضو يعني الحاكم نفسه مش موجود للأضو ولا الحاكم ولا نائب الحاكم ضاق الأمر فإذا ضاق ممكن هي توكد أي واحد من المسلمين الموجودين على الطيارة يجوزون خاصك حسك يعني, يعني مفيش مفيش محرك في لوفه بس في ده اذا بقى الامر اتسحن قلنا ما عندكوش فكره عايزين انت شايفها استثناءات دي في حياتنا احنا صعب وجودها كده ولاج في ناس حياتها كلها شغل ازاي زي الكمبيوتر ماشي في ناس حياتها كلها على طيران فكل حاجة موجودة لعالم زي ما احنا لين عالم كنا على الارض كنا في منطقة مائية 8 جميل فكذلك هؤلاء الناس هم عالم السفن وعالم الـ الـ الـ الطيران عالم واحده بعاداته التقاليده بفجوره بمعاصيه عالم واحده بطاعاته عالم واحده لسه كي يعمل هل لفهم معكم هل في ناس بتشكلوا في وحده هي يجوز للوالد ان بكر فالبته على الزواج الله عز وجل يقول انكحوا الايام منكم من الصالحين من عبادته ايمانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله يسر عليم وليستحف الذين لا يجدون نکاحا حتى يهنيهم الله من في اخر الايام هل يجوز للولي ان يضار البكر البارئه عن الزواج انا مين عندي مين بنتي في بنتي كبيره بتاعه في وجالها عريس هل يجوز للاب ولي الامر؟ يجوز يجوز لصالحها على الزواج مبدا يجوز لكن عليه الفرض ومال بعينه دي فيها لا نص لان ما فرض فلان انا له ولي الامر السؤال كده هل للاب ولي في الباط لا ملوش دعوه عشان بياخد og han har lyst til å ha det her. Han tørret i begyenet hva, ikke hva med hva. Han vil ha en kjøn. Han er en kjøn. Er det hun er på å ha kjøn? Jeg er det her i begyenet. Det er det her i begyenet. Det er en begyenet. Det er ikke begyenet. Det er en begyenet. Det er en Anρούlig semmer lawning av студien. L'benten er til å hende og Б Coulde på hva man와 ebenen, så er morte var mulheres. På hva Equusier? Hva er》? Oh Copy. banks, Foodier. Fire oppsaker på геро, venlå ikke i bel måde bek في بقيته كده ممكن يفكر معه ومرأة واثنين والثناثة يتفذ قراءه ويسأل واحد من اثنين واربعة وعشر عشان يتفذ قراءه أما بالنسبة للمرأة لو حد يجب على عواطفه ممكن يستأثير بها ويخدعوا أفداعا عظيما أنا بقول لك الكلام ده كلام مهم يا إخواني ومرأة لأن أنا أقول لك صور صور من البلاء اللي احنا عايشينا صور من البلاء اللي احنا عايشينا بالجامعة فالسؤال هل يجوز لولي اكبر يجبر نعم يجوز اجبارها الفكر يبقى ان ده هل يجوز للحر يتزوج بالامه حر يتزوج بامها انت ما لو ما ذوات الحره والذين يستطيعون. لا يستطيعون. ومن, يستطيعون ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات هو ده لما حرمه مع الفلوس ويقدر يتجوز حره زيه كده يجوز صرا ما يدور على امر يتجوز وماله جامد ايه حره انت الواحد يكون امل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات في الحاله دي الجوز ايه؟ ايه؟ الامه <تصفيق> طب الامه دي موجوده مش موجوده الا اذا امتى يتزوج الحر الامه يا احمد عند عند القطب القطب اللي هو قطب الطول قطب الزواج هل يجوز للسيد اجبار عبده او امه على الزواج طب يجوز الدليل هو الدليل ما اقرا هل يمكن تقول يا اسطى ها؟ فقراء الله فضله والله اشكرين خل نعم يجوز للعبد السيئ ان يجبر او ان يامر انها يا ابو قرين نعم شوف الخرم ورجاله دي الاهات دليل على ان الجوله القديمه ان شاء الله عند زوج جلال الاسام واحد لان لازم يكون في امام ولازم يكون في عبيد والامام والعبيد لا يكون الا بعد حرب ثاني ماوى عبيده يكون الا بعد هل يفرق بين زوجين للاعثار ثاني الراجل متزوج واحده وبيصرف عليها بالمعروف صح وبعدين في يوم ما عادش بيعرف فلوس احصل لا اكل ولا ينفق لا طعام ولا ولا ملابس ولا ما فيش هل يجوز التفريق والإعصار نعم الوضع. نعم نعم, نعم يجوز يا اخوانا نعم يا اخوانا يجوز صراحه واحد يقولي <تصفيق> يقولي <تصفيق> دا دا دا لا الايه بتقول غير كده لان الايه بتقول وهي فونو فقراء يغني الله الفقراء ده في الزواج نقول ده لا مش معناها كده معناه انك انت لو جالك عريس فقير ما تبصش لفقره لان المال رايح جاي الفلوس دي رايحه جايه ممكن واحد معاه فلوس النهارده بكره ما عوش صح صح الفلوس دي والساعه دي والفقر دي بتاع ربنا فلما يجي لك واحد يتجوز نتكوه على ندوه لا مانع انك تستقبله ما دام كف وربنا سبحانه وتعالى كفيل بان ايه يغنيه من فضله ومال الكلام في مين شيخ احمد الكلام اللي هو يمسك الراجل معاه فلوس موسر ومع فلوس وتجوز وبعدين اعشى لاي سبب من الاسباب هل الرجل الذي اعشى ها الرجل يا ده اللي اه انت يبوزي. يا فندم ده موجود انت راجل في راجل خد بال الناس الحريص يقول لك والله الظل هو ده ما حصلش ظل الحج معاش وممكن يكون بيشتغل ومعاه فلوس وبيضيعها ما مرزش حاجه على البيت والجي اخوات الست دي وهم اللي يلموا وصبر عليه حتى العيال لما تعي كان هو بيصرف عليهم النوايا دي موجوده موجوده والجي الست ممكن هي اللي وتجيب مثلا حاجات وتبيعها وتشتري وبتاع وكيف. فالخباعة وهو قاعد ما مش أي نوعية دي موجودة موجودة فالشاهد هل هذه المرأة من حقها إنها ممكن تدفع منها بالقضاء ويفضح القضاء بينهم هل ليكي عصار؟ يدرس الاستدلاج من هل يسح؟ لا يسح لأن الاستدلاج من الآية تنوضع كذلك طبعا؟ ما هو النكاح المتعة او هل يجوز النكاح المتعة لا ابجد نكاح المتعة لو هي بس يا اخوات معايا بس اللي هو النكاح المتعة مؤقت هو النكاح المؤقت المحدد قلنا هنا الزواج المؤقت ايه زواج مؤقت ايه زواج مؤقت واحد يتجوز واحده شهر واحد يتجوز واحده من المعلومه دي اذا زواج طب انا تزودت واحدة على عقد على, على, على نقاط او مدة وقفت لها جدتا انا هتجاوز في مدة سنة مدة سنة واحدة العادي باطل في بعض اللي يعلمون العقد وصحيم الشرط باطل على اي حال على اي حال هذا العقد باطل ان انا اتجاوز واحدة عن النقاط وهذا هذه المتعه كان قد اجن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قديما ثم نشط واجمع اهل العلم من المسلمين على عدم جواز المتعه اعترض هنا من زين ده من زين ده من زين ما حدش يجيز زواج المتعه الا الشيعة فقط ولذلك طلع منه ورأي سهبأ كده طلع قال البلد الوحيدة التي ليس فيها بيته ضعارة قل ما قل الله ضعارة يعني يقولون إيه بيت ضعارة إيه؟ من اللي بيب دول العائلة عندك ضعارة مخصوصة الواحدة بتتجوز شهر وشهرين وشنة وشنة أنا أسكر إن أحمد بهايك الدين الصحب المصري عارف زواجي نتعة على الشباب أداة يذهب إلى أوروبا والأمريكاتين للتعييب ولا يضيح فضل يعني عندي الشباب مرسى ضيح مثلاً إيه؟ ها؟ باعش طبعاً الشباب سوى غيروا وبعدين تشوفوا مناظر قويحة وبعدين ظن ضعيف ممكن ينحلف سهلي جداً ينحلف ينحلف ففرنا أحمد بيدي دي نقول أنا يعني أرشح لهم إيه شابي متح فطبع الدوني هادف عليه وبعدين لما الناس اعترضت عليه قال لهم إنت أصدتوا بتعرفوش أنا إيه وأنا مذكر إيه وأنا متعين إيه وإيه إرايتي وإيه ثقافتك بيدي وإيه ثقافت لا هو ما كانتش إيه ولا حاية بس هو يعني صحيب مشروع يعني مهما كان لا بالعكس إنه هو صح, صح صح عندك شاب يطلع فرق أو بس لان بره لان بره يا فنان الامور مفتوحه اه تفهم ان بره يعني جينا يعني احنا عندنا شباب من الشربين يا فنان سافروا بره خدوا جهودهم وعاشوا حياه مستقره حياه مستقره في خلاص وكونوا ثروه خلاص وهو جاي رمضان تيجي مصر وقام اتحجز العيال معاه وهو لا يوجد يوجد ما خلاص بقى التصور مثلا عشرين سنة ضياع من حياة الإنسان ايه المحفوظة فإن يسير عيارة في الناحين ما خلاص بقى انتهت عشرين سنة ضياع بعد العشرين سنة جاي يبدأ حياة جيدة جاي يبدأ حياة جيدة لذلك انا من الوقت يا أخواننا عايز تسافر برده واحد للتنجي اما هتتجاوز خوا جاي وده له عواقب عصيبة وايه ما تيجي تتجوز مشبه تاخدها معاك وانت عايز سواج سعيد خلاص يبقى لما تيجي تتكلم ايه ها على زواج المتعه ولا الزواج المتعه يضمن يثوق بيجمعكم مع طب واحد تزوج امراه زواج متعه يبقى خلاص هل تجيب مكاتبة العرض؟ لأن الآن يقول فيه إيه؟ السلام عليكم نحن الناس صلى الله عليه وسلم ما زلت أصلاً حذر فيه مع اليهوديات المساجعة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم أذن من في حق المسلمين مع يهودياتها النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمتعة للمسلمين في أول تشريح إذن العاما ثم نشخ ثم عاد فأمر به ثم نشخ ولذلك من المشهور أن المتعة نشخت مرتين وبطي بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يجيز المتعة ومنهم وأشهرهم على الإطلاق عبد الله بن عباس فعبد الله بن عباس كان يجيد المدعه وطلاب العلم الذين اخذوا عنهم العلم كانوا يخذون بالمدعه ومنهم الضح وهو منهم تلفزيته تلفزيته عباس مين ادينا اربعه ها سعيد قيل بان الضحاك كان متزوجا من 70 امراه جوز واحده؟ ساهل 70 واحده يتجوزوا جواز ايه؟ متعه متعه يتجوز ويسيب يتجوز ويسيب يتجوز ويسيب فجمع كم؟ 70 امراه على قوم شيخ شيخ اللي هو ابن عباس ولكن اهل العين قالوا بان عبد الله بن عباس رجع عن القول بزواج المتعه نعم بس رجعاً هذا الضرقذين مقالاً وعلى كل حال فهذا خلاف جماهيد أي أمة، أي سنة وأثق أن العلامة النووي هما تكلم في باب المتعقال وهذا الإجماع ولن يخال في ذلك إلا من لا يؤكد بكلامه في الإجماع وهم الشيع يبا الشيع هما قالوا كده همش قالوا جواب المتعقال خلاص؟ وذلك حتى آل العلم كانوا يأخذون كلاماً عجباً في هذا يقولون عقد الزواج في بين المسلمين على التابيد فاذا وقته موقت فالعقد باطل وقال بعضهم العقد صحيح والشرط باطل هل تجب مكتبه العقد يعني ايه مكتبه حد فتاه هي, هي يكون يعني يا ابني مسلم تتراسي على الشيخ عمد الشيخ عمد مكتبه بيقول ان العبد يعني العبد اللي عنده عبد عبد ويرتقع يعني يواكب انا عندي عبد وييعتقي قلت له خلاص يا ابني هات 1000 خلاص دا انني اقول له هات 1000 واجب عليا ولا اني اعمل حاجه ثانيه غير ودي وجابوس على... هو مش واجب ولكن هذا مستحب ده غلط طبعا تمام انا الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ربنا علوه اللي يستعف ماشي جوز جوز طبعا ولا يستعف من الاستعفاف ان الواحد يصوم من الاستعفاف ان الواحد يلعب رياضه من الاستعفاف ان الواحد ما توش يكون مع جماعة. مع الاستعفاف من الاستعفاف ان الواحد لا يجيد عاد عن اهل الصلاح عن مشارات الشهوه واحده فطرز الجبنات منهم ومقوم لا وليستحف بالذين حتى يؤذيهم الله فضلا والذين يتبعون <تصفيق> الكتاب تتبعون الكتاب يعني عايزين المكاتبه مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم انت ما عبدي. عبدي في نعيم انا جالي عبد عقدي وقال لي انا عايزك تكتبني قلت له خلاص يا ابني قال موافق ادلي 1000 مليون انت اهو ادي واحده انا موافق جالي واحد ثاني وقال لي ايه يعني كاتبني اللي انت عايز تطلبه منه انا اجيبه مش, مش مكتب تيدة تقول علي هذا وجل لا مش وجل ربنا شرفها بسرط قال إن عملتم فيهم واني مش كنتش فيه من المال الله الذي أتبهم يعني إيه يعني السائر أنت طلب منه ألف جناس خلاص بدل 2000 جنيه خلوهم 800 800 بدل ال1000 جنيه بكام 900 900 انا بطلع زكي على طول وربنا و انما الصدقات فمسلا طلع ملك إبال ملك إله طلع حياب يخسرهم فهذا ويتوم مال الله جذب ولا تكرهوا فتحكم على المرارة أسأل السؤال السؤال ده أخواني أهد من الإخوة أحنا بدي كلام عمل يا أحباب وعيني خلي بس الأحوات معي بس أحنا كلام عمل وعايزين برضه ايه يقفوا يعربوا عليكم ورحمه الله وبركاته استغفر انت انت ترهب اكراه وبالك من المعلومه دي يعني يجيلك واحد من طريقه شركه الدعوه غير دغن وبتاع بالنسبه تتوسط في غير تيجي يسالك فجاءه وعنبي قالت إيه؟ يا عم الشيخ أبوها جي جبرني و... على المطلق كم <تصفيق> انتردل عن طول أكرهت؟ يا خبرة هذا الطلاق غير مطلق لأن إيه؟ ما ينفعش إذا فيه طلاق مع إكره أنا عايزة بي أتحدثي إيه الإكره ماذا يكون المرء مكرهن؟ حد يقولي كده من واقع أنا عايزة تكون ضغط السلاح مثلا ها ودفع يا توفى في الضبطيه ايوه فهمنا يعني ما يجيش ايه واحد يقدر ابنا ايدين وانا اقول له ايه طبعا هطلق نار من واحد بيش واحد معقده عجلتين في عندي شيئا كده؟ ليه شيئا كده؟ أكد انت ما تلزيك واحدة قوله اختلق وراتك تقوله حدا طيب أفسه أنا بكرة؟ عندي شيئا كده؟ صحة أو صحة؟ من الإكرام الإكرام الواحد مثلا أنا عارف انه معاه سلاحة فالراجل بتلم بجانب ومضرب واضربني بالناء أنا عارف الراجل لاه شخصية شخصية لاني شخصيه في البلد عنده استعداد فعلي الدنيا يعتقيني ويودينا ورا السجن انا عامل ذلك يقين في الصحراء الراجل ده مشك عليا ورق ممكن يدخلني السجن مثلا الى مدى الى الى ما هو دي اختراق مثلا محمود محمود مركز الشبابين نخلى واحده تقول لها من زوجها والزواج مين محمود في مركز ما, ما أنا عارف انا عارف بس, بس, بس ما فيش اطراد ده كان حب ايوه ايوه أبو يا فندم يا, يا جماعه يا <تصفيق> يا جماعه مش كده يعني اطراضرك مشان لزله الناس دولو خبراء من اكثر او ايوه بالضبط في يعني مثلا اظهر لك الناس دول خبرات ماشيين عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وشايلين لك وعاملين لك وبتاع برضو والشمس ماشيين لن واحده نفس الكلام وعاملين له مصورين وبتاع دول عشيشان وضايق اخد بقى دي الكرا هنا هو أنا أحكي لكم خصة غريبة شوية واحد بدون يعني تشخيص فسنقول لكم عن ذا واحد بيشتغل عنده راجل الراجل ده زوجته شكلها متميشة صاحب العمل راجل فادر واقل على الموثف اللي عنده دي شكات مش عارفة ايه فجي قال له كده نعيش مراطة اللي بشير عنه؟ اه قال له كده نعيش مراطة تباحها <تصفيق> ده ورح عندها البيت وقال لها كده ان انا عايزة الكلام اللي بقوله ده هي لأي لهولي بي سلمة وموة معانه فجيب يعني جيت يحكي لي يعني اعمل ايه أعمل ايه ايه لين سميه لا. لا لا إكراه لا إكراه لا إكراه إذا فعلت ها عشق راه حاوله ونسوي جانا سواه عنده ده نحرق للعربين هل يبهل في التراه خليه تكلم نفسي إكراه كنه يكراه يجرينا الحديد إيه هل بلاي؟ ده نحرق للعربين اللي هو مزيق اللي هو مركبالي مرحباً؟ جيش يكره، ما جيش بقى ها؟ إجاب إحنا أقول لك بسك المسد آه، المسدس ويضربه بالمرض وإنجاب بعض الأعلم بهذاكيه إذ الذي يتحقق في قول الله سبحانه وتعالى إلا من أخذي وقدهو مستعين طلاق المكره لا يقع طلاق المكره لا يقع ما هو ده كلام اللي احنا عجلنا أقوله الشيك ما مزق قولك طلاق المكره لا يقع ولا يقع يعني رجمه يعني بيطلق تحت هذه السلاح نقول ده طلق يقع لا يقع ليه لإنه مقرح واحد دراء بقترب كنت أنا من رسوله طلق مرازك أم رايح هل هذا إكراف؟ لا صح إذا كلام الإكراف ده أنا أذكر من الشيخ الحسن من العلماء <تصفيق> السابعية كان قد تعرض للإكراف في كتب الفروة وأكيدا أن يا جماعة في ناس يتفهم الإكراف غلط وده فعلا في ناس يتفهم الإكراف دامش إكرار قلت لك صفوتها يتلموا علي وضربوني وانا طلقتها عشان كده إكرار آه يعني ده طبعا من الصح والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتاتكم <تصفيق> على البغاء إن أردنا تحصنا اللي سابوا تبغوا عرضا الدنيا ومن يكرهنا فمن الله ان بعد اكراهنا قف الكلام نفس كلام الاخوات معايا امال الفيشه غنا المسؤول بقى يا باشا الكتاب الكتاب اللي هو عند الكرامه لا مش عايز معنى دوس بسرعه عليه يا اخي من اللي جاي اهو الكلام أنت أكرهت واحد على الزنا تحت بند الإكرار دي السؤال هل هذا الشخص نقول عليه آسم عاصي يقاموا عليه الحد لا احنا قلنا إكرار قلنا إكرار هل يقاموا عليه الحد إمرأة أكرهت إكراها على الزنا والفحش هل يقاموا عليه الحد لا يقاموا عليه الحد وانا بنتكلم كلام مهم احنا بنتكلم كلام مهم على الطلاق لا يعتد بطلاقها الرجل اذا اجري على الطلاق لا يعتد بطلاق لان هو مكره والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع اليمد الخطا ها وانا فلا اسم عليه وفي نفس الوقت معناهوش حد معناهوش حد فربنا عايزنا نتكلم عن البغاء البغاء ايه البغاء استنقل. يعني الزنا والفحش وكان الزنا والفحش في الجاهليه كان مشهور زيك بين الامه بين الامه وكان راجل من دول بس فيه عنده امل واكتر 2 و بس في صور للموضوع ده ممكن يكون تشتغل في, في الزنة يعود فحسي ممكن تكون حرة وممكن تكون آمن وبتشتغل في البغاء ده ازاي واحدة عايزة الناس ينفقوا عليها وما لهاش مقاريز تقوم تشتغل في الصغر الهباب وتتعمل مع عفلان وعلان وعلان وعلان وكل دول يتصددوا عليها وده صورة مشهورة من صور البغاء كدحه في الجنين وبعدين تيجي تفاجئ من اللي ابنها مخلفه عيل في, في بطنها توم اللي عندهم بتتعامل مع 5 بس توم جايبهم اعداد انت عرفت ان انت كنتوا بتعملوه وانا حامل النهارده وخلفت عيل الواد اسمه فلاح مين وواحد مين أصحيح. <تصفيق> ودي صورة من صورة البغاء في صورة إيه؟ بغاء في صورة الجواز أو جواز في صورة بغاء وده كان موجود ممكن حرع تعمله وممكن أما تعمله أخوات، الأخوات بس عشان خطر بس يبدأ صورة الصورة تانية بتاه في البغاء بتاعت.